وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا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 وَمَنْ يُلْفَلَنَّ تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاكَ الْيَمِينِ وَذَاكَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ دَاسٍ تَحْتَ ذِرَاعَيْهِ الْوَصِيدِ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 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبث ثم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلقف ولا نشعرن بكم احد انهم ان يظهر عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا